ويا قوم لا يجرمن انكم شقاطي ان اصيبكم مثل ما اصاب قوما مثل ما اصاب قوما نوح او طومهن او قوم صالح وما قوم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 قَوْمُكَ تُرْمِ مِنَ مَا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْلا رَحْمَتُكَ لَرَجَّنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَجِيزٍ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِذْ عَجَزْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمْ وَرَا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 وَرَتَقِبُوا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين تَدْعُونَ وَمَنَأَهُ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ أَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ دَرَسِيل